وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ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 أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توقفوا ونحقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهضك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهضي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا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 معكم رطيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمت منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعد لمدينة كما بعدت فم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 بأسرف ذو المرفوض ذلك من أم باء القرآن قصه عليك منها قائمو وحصيد وما ظلناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغمت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما ج وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآله لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يقتل تكلم الناس إلا بإذمه يوم يقتل تكلم الناس إلا بإذمه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين سقوا ففي النار، ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، فاندين فيها، فاندين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما ساء. فعال <تصفيق> لنا